وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة فَمَن يَقُل لِلَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ نَرْجَاهُ لِيَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا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 زين قطارهم القتل الى مداياهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتليما الله عليم بذات الصدور الله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تعلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما تَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا تَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا الله, اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ هُوَ الْغَفُورُ الْحَنِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا يَقُولُ كَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَخِ وَالْهُمْ في بَرَزُوا أو الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّةً أَوْ كانوا غزة لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ أَمْ كَانُوا وركن اي قلوبهم والله يحيي ويميت اما هو يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اما هو بما ولئن قتلتم في 119. بسبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما ترجمة نانسي قنقر